أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الموضوع الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء المبارك موضوع مهم لكل مسلم ألا وهو موضوع توحيد العبادة الذي هو صلب العقيدة الإسلامية وهو الأساس الذي ينبني عليه الدين وتصح معه الأعمال وينجو به المؤمن يجوز بالجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى وإن موضوعا كهذا الموضوع يجب الاهتمام به والعناية به ليعلم ويعمل به التوحيد ايها الاخوه هو اعتقاد وحدانيه الله سبحانه وتعالى وانفراده سبحانه وتعالى فالتوحيد مصدر وحد توحيدا بمعنى أنه اعتقد أن الله واحد لا شريك له وهو نوعان إجمالا نوع الأول توحيد الربوبية ويسمى بتوحيد المعرفة والإثبات ومعناه اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لكل شيء وبعبارة مختصرة توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله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 فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى يؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَيُّ التَّبَعِ أَمَن لَا يَهْدِي إلَّا يُهْدَى مَعَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى قُلِمَنِ قل السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون ومثل قوله تعالى ولئن سألتهم يعني الكفار يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولئن سألت الكفار الذين يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنا يوفكون إذن فالكفار كانوا معترفين بتوحيد الربوبية تماما والله تعالى يتحداهم في كثير من الآيات بأن يبين هل أحد خلق مع الله سبحانه وتعالى شيئا اروني ماذا خلقوا من السماوات املا من السماوات والارض وكما قال سبحانه وتعالى هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم اتيناهم كتابا فهم على بينة منه والآيات في هذا كثيرة لو تتبعناها لاستغرقت لا وقتا طويلا ومن أراد معرفتها فالقرآن موجود ولله الحمد بين أيدينا ومن ذلك نعرف ونعلم أن المشركين كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهم من أئمة الكفر كانوا مقرين بتوحيد الربوبية اقرارا تاما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم <تصفيق> يخرجهم من حضيرة الكفر والشرك فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي والاعتراف بالربوبية لا يكفي حتى إبليس الذي هو رأس الكفر والضلال معترف بأن الله ربه قال ربي بما أغويتني ويحلف بالله فيقول فبعزتك لو غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ولم ينكر توحيد الربوبية أحد من البشرية إلا من تظاهر بإنكاره في الظاهر ومع اعترافه به في الباطن كفرعون فرعون ادعى الربوبية وجحد وجود الرب سبحانه وتعالى وادعى أنه رب الناس كما حكى الله تعالى عنه أنه قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فهذا الإنكار منه إنما هو في الظاهر لكنه معترف في الباطن وقرارة نفسه انه كاذب في دعوى الربوبيه وانما اراد ان يغرر بالناس والا فكل عاقل يعلم أن احدا من الخلق لا يستطيع لا فرعون ولا غيره ان يخلق مثقال ذره في الكون لا يستطيع ان يدبر شيئا من أمور السماوات والأرض لا, لا يستطيع أن ينظم الأفلاك والشمس والقمر ولهذا قال له موسى عليه السلام ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحور قال لقد علمت قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ففرعون يعلم أن ما جاء به موسى حق وأنه من عند الله ولكنه كابر وعاند في الظاهر كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين هذا هو توحيد الربوبية وكل العالم من أولهم إلى آخرهم مقرون به إلا من تظاهر بالجحود مع اعترافه في الباطن بأن الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق هو الله عز وجل ولهذا لما ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر الجبار المعطل في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 وأنه يوجد الموت لكنه يقصد بذلك كما ذكر المفسرون أنه يأتي بشخصين قد استحق القتل فيقتل أحدهما ويعفو عن الآخر فالذي قتله يقال أماته والذي عفا عنه يقال أحياه أما إيجاد الحياة في الجسم وسلبها من الجسم هذا لا يقدر عليه إلا الله لكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يدمغه بحجة لا يقدر أن يكابر فيها قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هنا لا يستطيع الجبار أن يدعي أنه يأتي بالشمس من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فعرفنا من هذا أن جميع الأمم حتى الجبابرة والمعطلة يقرون بتوحيد الربوبية، لكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام لأنه لا يكفي الاعتراف بتوحيد الربوبية، فلا بد من النوع الثاني وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ومعناه إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل من الدعاء فلا يدعى إلا الله عز وجل والصلاة والذبح قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي التي يذبحها تقربا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 الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والاستعاذة والإينابه والاستغاثة وجميع أنواع النذر من ذبح وصدقة وصلاة وصوم كل أنواع العبادة يجب إخلاصها لله عز وجل فلا يدعى غير الله عز وجل ولا يصلى لغير الله عز وجل ولا يذبح لغير الله عز وجل تقربا إليه ولا يخاف ولا يرجى ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى ولا يرغب ويحب محبة العبودية إلا الله سبحانه وتعالى وهذا النوع الذي هو توحيد العبادة هذا جحده أكثر الخلق أكثر الخلق جحدوا توحيد العبادة وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى عبدوا الاشجار والأحجار والقبور والأضرحة والجن والشياطين عبدوا أنواعا كثيرة وحياة الناس اليوم حياه العالم اليوم تعج بكثير من الوثنيات التي لا تخفى هذا كله شرك في توحيد العبادة وهذا النوع هو الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن الرسل كلهم دعوا إلى توحيد الالوهيه وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بجميع أنواعها بأن لا يصرف منها شيء لغير الله فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة وإن كان يقول لا إله إلا الله بلسانه وإن كان يدعي أنه مسلم بلسانه فإذا كان يصرف شيئا من العبادة لغير الله كان ينذر للقبور والأضرحة والأولياء والصالحين أو يذبح لهم أو يطوف بقبورهم أو يتمسح بتربتهم فهذا هو الشرك الأكبر هذا صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى كل الرسل جاءوا يدعون إلى هذا النوع جاءوا يدعون إلى توحيد العبادة ويطالبون الأمم بأن يفردوا الله بأنواع العبادة ولقد بعثنا يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. أن يعبدوا الله يعني أخلصوا له العبادة واجتنبوا الطاغوت والطاغوت المراد به ما عبد من دون الله عز وجل ما قول من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو بشر إذا كان البشر راضيا بالعبادة من دون الله إذا عبده الناس ورضي بذلك أو دعاهم إلى ذلك فإنه طاغوت أما الذي يعبد من دون الله وهو لم يرضى بذلك ولم يدعو الناس إلى ذلك فهذا ليس بطاغوت فقد عبد المسيح عليه الصلاة والسلام نبي الله وهو ينهى عن عبادة غير الله يقول إذا سأله الله يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس تخذوني وأمي هين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى ليست حقا للمسيح ولا لمريم ولا لأي مخلوق ما ي... قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك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 هؤلاء لا يتناولهم الذم، لا يتناولهم الذم لأنهم بلوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الناس ولكن الناس أساءوا من بعدهم إنما من عبد وهو راض بذلك هذا هو الطاوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت لأن العبادة الله لا تصح مع وجود الشرك حتى لو أن الإنسان صلي الليل والنهار ويحج كل سنة ويعتمر كل شهر ويتصدق بأمثال الجبال من الأموال لو كان يفعل ذلك مع أنه يشرك بالله فإن عمله باطل كما قال تعالى ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لا لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولما ذكر رسله أو جملة من رسله في سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالشرك يحبط جميع الأعمال والعياذ بالله لا يصح معه عمل ولهذا قال أن اعبدوا الله واجتنبوا واجتنبوا الطاروت وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لم يقتصر على قوله اعبدوا الله بل قال ولا تشركوا به شيئا لأن العبادة لا تصح مع وجود الشرك مع وجود الشرك فيها وهذا هو معنى لا اله الا الله هذا هو معنى لا اله الا الله لان لا اله هذا نفي لجميع المعبودات وإبطال لجميع المعبودات ولجميع الشركيات إلا الله هذا افراد لله سبحانه وتعالى بالعباده فكلمة لا اله الا الله مثل قوله ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبد الله هذا هو معنى الاثبات الا الله واجتنب الطاغوت هذا هو معنى النفي لا الهه وكما في قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فإنه سيهدين هذا معنى لا اله الا الله انني براء مما تعبدون هذا هو معنى النفي في لا اله الا الله إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات في لا إله إلا الله هذا هو توحيد العبادة وهذا النوع هو الذي دعت إليه الرسل قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال هود عليه السلام اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال صالح لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إذن دعوات الرسل كلها منصبة على الأمر بتوحيد العبادة وتوحيد العبادة هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد كما في حديث معاذ الذي في الصحيح قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله قال أتدري ما حق, ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق العباد قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا إذا حق الله على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لا تقف عند قوله أن يعبدوه لأن هذا ما يكفي ولا يشركوا به شيئا لا بد من الأمرين من وجود العبادة والبراءة من الشرك وهذا الحق حق الله جل وعلا هو اول الحقوق اول الحقوق حق الله سبحانه وتعالى ثم ياتي بعده حق الوالدين ثم ياتي بعده حق القرابه ثم حق اليتامى والمساكين كما في ايه الحقوق العشره وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك تيمانه هذه عشرة حقوق في هذه الآية أولها حق الله سبحانه وتعالى وكما في قوله تعالى في قصة لقمان واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على فذكر حق الله اولا ثم حق الوالدين لان حق الله مقدم على كل الحقوق وكما في آية الوصايا العشر من اخر سوره الانعام قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم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 لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه وصايا عشر يقولون أجمعت عليها الشرائع أجمعت الشرائع السماوية على هذه الوصايا العشر هي في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن وأولها الوصية بحق الله سبحانه وتعالى وبعهد الله أوفو وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربه وبعهد الله يوهم ف هذه الوصايا العشر اول وصيه فيها الوصيه بحق الله سبحانه وتعالى اذا ما العلاقه بين توحيد الربوبيه الذي عرفناه وبين توحيد الاولوهيه نقول نعم العلاقه ان توحيد الربوبيه دليل وبرهان لتوحيد الألوهية فإذا كان الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لجميع شؤون الكون فإنه هو الذي يستحق العبادة فتوحيد الربوبية برهان على أنه يجب أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وهكذا في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر توحيد الربوبيه ليستدل به على وجوب توحيد العبادة كما في أول آية في القرآن وهي قوله تعالى في كما, في أول, كما في, أول سورة في أول نداء في القرآن أول نداء في القرآن في سورة البقرة وهو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم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 أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى فهل هذه المعبودات التي يعبدها الناس قديما وحديثا هل هي تقدر على خلق شيء في السماوات أو في الأرض تقدر على خلق ذرة لا لا تقدر على خلق ذرة إذن هي لا تصلح للعباد افمن يخلق كمن لا يخلق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 ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فالذي يشرك مع الله أحدا من خلقه لم يقدر الله حق قدره حيث إنه ساوى الضعيف العاجز بالقوي القادر سبحانه وتعالى ساوى بينهم ساوى بين الخالق والمخلوق ساوى بين القادر والعاجز ساوى بين الرب والعبد ما قدر الله حق قدره فالمشركون ما قدر الله حق قدره إذ لو قدروه حق قدره لم يشركوا به أحدا في عبادته سبحانه وتعالى فالذي يستحق العبادة هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمور هل الأصنام؟ هل الأصنام تقدر على تدبير شيء في السماوات أو في الأرض سواء كانت أصناما جمادات أو كانت أصناما من البشر كالذين يعبدون الأولياء والصالحين أو كانت من الشياطين أو من الملائكة أو من جميع المخلوقات كلها, كلها لا تقدر على خلق شيء في السماوات ولا في الأرض إذن فتوحيد الربوبية هو برهان على توحيد الألوهية وهو وسيلة وطريق إليه فمن وقف مع توحيد الربوبية وترك توحيد الألوهية هذا لا يعتبر موحدا ولا يعتبر مؤمنا ولا يعتبر مسلما لأن الكفار كانوا كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعترفون بما اعترفوا به من توحيد الروبية ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن وقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله سبحانه وتعالى مع أنهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت الرسول يطالبهم بأن يقولوا لا إله إلا الله فدل على أنهم ليسوا مسلمين وأنهم لم يعترفوا بأنه لا إله إلا الله لأنهم يعبدون من دون الله الأصنام والانداد ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاء يعني لما طالبهم أن يخلصوا العبادة لله وحده وأن يتركوا عبادة الأصنام تعجبوا من ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة يعني يطلب منا أننا نترك الأصنام ونترك عبادة الأوثان ونخلص العبادة لله هذا شيء عجاب لم يعرفوه بل انكروه غايه الانكار اذن فالفاصل بين المؤمن والكافر هو الاعتراف بتوحيد الربوبيه بتوحيد الالوهيه اما توحيد الربوبيه فالكل معترف به المؤمن والكافر والمشرك والموحد كلهم يعترفون بتوحيد الربوبيه لكن افتراق الطريق هو عند توحيد العباده هذا هو الذي ظل فيه أكثر الأمم وهذا هو الذي أوجب لجميع أو لكثير من الخلق أوجب لهم دخول النار ولم ينفعهم اعترافهم بتوحيد الربوبية فهذا أمر يجب أن نتفطن له غاية التفطن ونهتم به غاية الاهتمام نحن عندما نصلي عندما نصلي إذا قرأنا سورة الفاتحة التي قراءتها ركن في كل ركعة ماذا نقول؟ نقول اياك نعبد واياك نستعين نعاهد الله سبحانه وتعالى أن نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به سبحانه وتعالى هذا عهد بين العبد وبين ربه يعاهد الله في كل ركعة من صلاته فريضة أو نافله. ان لا يعبد الا الله ولا يشرك به شيئا فمن الناس من يفي بهذا الوعد ويخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ومن الناس من لا يفي بهذا الوعد فيشرك مع الله في عبادته زاعما أن احدا يجلب له النفع أو يدفع عنه الضر من المخلوقين الأموات أو الأحياء أو الأشجار أو الأحجار هذا أمر عظيم أيها الاخوه الكرام يجب أن نتفطن له لأنه هو الأساس المصحح لجميع العبادات وأول ما يجب على العبد أن يتعلمه هو توحيد العبادة يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى يعرف ما الذي يصحح العبادة وما الذي يبطلها قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فأمر بأن يعلم أن لا إله إلا الله قبل كل شيء ومعنى فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني تعلم معنى هذه الكلمة تعلم معنى هذه الكلمة لأنها ليست لفظا يقال باللسان من غير معرفة لمعناها ومن غير عمل بمقتضاها. كثير من يقولون لا إله إلا الله لكن هل يخلصون العبادة لله؟ هل يفون بمعنى لا إله إلا الله؟ هذا لا يمكن أن يقوم به إلا من عرفه اولا, من عرفه أولاً حتى يمكنه أن يقوم به أما الذي يجهل معنى لا إله إلا الله فهذا حري أن لا يفي بمعنى هذه الكلمة ولا يعمل بها لانه جاهل بمعناها والجاهل لا يمكن أنه يعمل عملا صحيحا وهو على جهل ولهذا في آخر سوره الفاتحه ايضا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من هم الذين انعم الله عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله فومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا هؤلاء هم أهل معنى لا إله إلا الله وهم أهل توحيد العبادة غير المغضوب عليهم من هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به كاليهود مثلا وكل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه بحسب بحسب ما ترك قد يكون الغضب والعياذ بالله غضبا شديدا أو قد يكون غضبا دون ذلك بحسب ما ترك من الحق الذي يعلمه ولا الظالين من هم الضالون هم الذين يعبدون الله على الجهل وعلى الظلال كالنصارى مثلا وكل من تعبد على غير علم وعلى غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ظال لأن الظلال معناه الضياع عن الطريق الصحيح الإنسان إذا كان يمشي مع طريق في البر مثلا ثم إنه ترك الطريق فإنه يضل يضل عن الطريق وربما يقع في مهالك وربما يقع في مخاطر لأنه أخطأ الطريق هذا يسمى ضالا كذلك من ترك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله على جهل هذا ضال والعياذ بالله فنحن ندعو الله عز وجل أن يهدينا طريق المنعم عليهم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الظالين المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل والمغذوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم هذا سبيل النجاة ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم اولو الالباب وأترك المجال إذا كان في شيء من الأسئلة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد